هي أنوح لا تكونن من المرجومين. قال ربي إن قومي كالذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ونَمَعَيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَنْجَيْنَاهُ وَنَمَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْرُونِ، ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.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 اتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا او عذت ام لم تكن من الواعظين